رضي هؤلاء المنافقون لانفسهم الذل والمهانة حين رضوا ان يتخلفوا مع اصحاب الاعداء وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم رضوا بان يكونوا مع الخوالف أي رضي المنافقون المستاذنون في التخلف عن الجهاد أن يكونوا في منازلهم مع النساء والصبيان وطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون أي وختم الله على قلوب المنافقين بسبب تخلفهم عن الجهاد بلا عذر فهم لا يفهمون مواعيد الله وأن الجهاد خير لهم في الدنيا والآخرة وهذا ايضا فيه تنبيه على ضرر من اضرار الذنوب والمعاصي. وربنا قال ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهن وربنا قال ولكن المنافقين لا يفقهون ثم قال الله تعالى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 بين أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه بالضد من ذلك حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه فقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا معه قد جاهدوا الكفار حق الجهاد ببدل الأموال وقاتلوا بأنفسهم فهم ليسوا كالمنافقين المتخلفين فلئن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فلا ضير لأنه قد نهض إليه من هو خير منهم ومر معنا في الآية الرابعة والأربعين من هذه السورة المباركة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين وفي سورة القتال وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والقرآن تعلمون أنه مثاني إذا ذكر الله تعالى حال أصحاب السوء ذكر حال أصحاب أهل الخير حتى يدع الإنسان طريقة أهل السوء وينحاز مع طريقة أهل الخير وختمت هذه الآية الكريمة ببشارتين قال وأولئك لهم الخيرات أي والرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لهم النعم الكثيرة الحسنة في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون أي واولئك هم الذين ظفروا بما طلبوا من النعيم والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ثم قال الله تعالى اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هيا الله لهم جنات تجري الانهار من تحت قصورها ماكثين فيها ابدا لا يلحقهم فناء ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاحه وهذه الآية تجعل المؤمن يتفكر بما فيها اعد الله لهم جنات من الذي أعدى؟ الله الذي أعدها فتفسير الآية يهيى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه بساتين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 ذلك الفوز العظيم إذن أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي لابثين فيها لا يموتون ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم أي دخول الجنات التي أعدها الله للرسول وللمؤمنين معه هو النجاة العظيمة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 سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجب وهذه الآية الكريمة تجعل الإنسان ايضا يتفكر ويتدبر حتى لا يكون على طرائق أهل الضلال وجاء المعدرون من الأعراب لما شرح الله تعالى أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدأ بشرح أحوال المنافقين من الأعراب وربنا جل جلاله لما ختم قصص أهل المدر بذم أولي الطول منهم بتخلفهم وكان ذمهم إنما هو لكونهم قادرين على الخروج في ذلك الوجه وقدمهم لكثرة سماعهم للحكمة وكان أهل الوبر أقدر الناس على السفر لأنه مبنى أمرهم على الحل والارتحال فهم اجدر بالدم لأنهم في غاية الاستعداد لذلك جاء بيان هؤلاء وجاء المعذرون طبعا المعذرون أي المعتذرون الذين لهم عذر وقد يكون هذا المعذر غير محق وهو المقصر بغير عذر والعذر تحرر الإنسان مع ما يدفع ويمحو تقصيره وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم أي اتى المعتذرون من سكان البوادي التي حول المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ياذن لهم في التخلف عن الجهاد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي وقعد عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاعتذار إليه عن الجهاد معه الأعراب المنافقون الذين كذبوا الله ورسوله في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج للجهاد سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أي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 ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعداد طريق لإيقاع العقاب عليهم والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم وهذا حقيقة آية عظيمة قد ذكرها ابن رجب الحنبل عند شرح الحديث الدين النصيحة فربنا لما ذكر حال من تخلف عن الجهاد مع القدرة ذكر حال من له عذر في تركح فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي ليس على ضعفاء الأبدان العاجزين عن الخروج للقتال ولا على المرضى الذين لا يقدرون على الجهاد ولا على الفقراء الذين لا يجدون ما لن يتجهزون به إثم في تخلفهم عن الجهاد وكما في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وتأمل كيف قيد في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها قال إذا نصحوا لله ورسوله أي أخلصوا إيمانهم وأعمالهم وقصدهم وحبهم في حال قعودهم وبدلوا جهدهم في نصرة الإسلام ونفع المسلمين والحديث الذي ذكرته مساقه بن رجب الحمبل في جامع الحكمب ودي أن ترجعوا إليه وهو حديث الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة قلنا لمن قال لله؟ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم فالنصيحة حيادة الحظ للمنصوح قال تعالى ما على المحسنين من سبيل أي ليس على المحسنين الذين نصحوا لله ورسوله من طريق إلى مؤاخذتهم وعقوبتهم والله غفور رحيم أي والله ساتر ذنوب المحسنين و متجاوز عن مؤاخذتهم بها رحيم بهم فلا يعاقبهم عليها بل يثيبهم ثواب القادرين العاملين لماذا لوجود النية ولذا هنا فقه النية فقه الاحتساب هو سر العبودية ولذلك ولدنا من يعلم الناس أمر أعمال القلوب نعم ثم قال تعالى ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا اثم ذلك على المتخلفين عنك الذين إن جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب أذبر عنك وأعينهم تسير من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك فربنا جل جلاله لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء وبين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد شريطة أن يكونوا ناصحين لله ولرسوله وبين كونهم محسنين وأنه ليس لأحد عليهم سبيل ذكر ربنا جل جلاله قسماً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قسما من المعدورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع من شأنهم وليقتدي بهم المؤمنون في الحرص على العمل الصالح وعدم التفريق فقال ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون أي ولا عقوبة على الذين إذا أتوك يا محمد يسألونك ما يركبون عليه في غزوة ثوك قلت لهم معتذرا لا أجد ما تركبون عليه فانصرفوا من عندك وهم يبكون من الحزن على عدم توفر ما يتجهزون به للجهاد فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزنون إذا فاتهم فضل من الأعمال الصالحة ولذا ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا أن لا يضيع طريقا إلى الخيرات ثم قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنية رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون لما بين أن لا طريق لعقوبة أهل الاعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذه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 بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه اذا انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء لما بين فعل أن كل اولئك ما عليهم من سبيل بقي بيان الذين عليهم السبيل في تلك الحال والسبيل هو المقصود به العقوبه والمأثم والمؤاخذه فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أي إنما العقوبة يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على المنافقين الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم أغنياء قادرون على الخروج معك القتال رضوا بأن مع الخوالف أي رضي المنافقون الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد بالقعود في بيوتهم مع النساء اللاتي لا يجب عليهم الجهاد وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون أي وختم الله على قلوب المنافقين عقوبة لهم فهم لا يعلمون سوء عاقبة تخلفهم عن الجهاد اجلا واجلا ولا ما يفوتهم بذلك من مصالح الدنيا والآخرة نعم من فوائد الآيات المجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا والآخرة وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة الاصل أن المحسن للناس الناس تكرم منه لا يؤاخذ ان وقع. منه تقصير طبعا هذه الآن المختصر في التفسير وسوف نقيدها لما نذكر الفوائد المضافة على الكتاب لأن هذا الأمر ليس على إطلاقه إنما نوى الخير واقترن بنيته الجازمه سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل لهم. الإسلام دين عدل ومنطق لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء لو قدرة على الجهاد بالمال والنفس الفوائد المضافة أولا على قائد القرآن أن يتأمل الألفاظ وأن يتامل المفرد القرآنية فتأمل المفرد القرانيه اخي الكريم تزداد فهم للقرآن وتأمل المفرد القرآنية يعطي المتدبر فوائد عالية فقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فاختيار فعل رضوا إشعار, إشعار بأن ما تلبسوا به في الحال من شأنه أن يتردد العاقل قبوله ثانيا في الآيات دليل على جبن المنافقين وضعفاء الايمان ورضاهم لأنفسهم بالذل والهوان ولو كان عندهم فهم لما رضوا لأنفسهم بالحال التي تحط من أقدارهم بأن يكونوا مع النساء ثالثا النساء لا جهاد عليهن ولو أطقنه فربنا ذكر الخوالف مرتين ولم يخرجهن رابعا شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فكلمه معه في موضع حال من الذين تدل على أنهم أتباع له في كل حال وفي كل أمر خامسا شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرفه ففيه إشارة إلى أن الخيرات المكتوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته سادسا المال الذي يكون عند الإنسان هو المال الذي ينفقه في الدنيا وينتفع به في الآخرة فذكر الخيرات تعريض بذوي الأموال من المنافقين لأن الخير يطلق على المال وتهليته بأل تدل على استغراقه لجميع منافع الدار. سابعا في قوله أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إشارة إلى الاهتمام فالإعداد التهيئة وفيه إشعار بالعناية ومن الذي أعد هذه الجنات الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم فدل على عظم ما أعده لعباده الصالحين ثامنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى قوله سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم شاهد لكل من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوت من أصحابه بالجنة فكل من شهد غزوه تبوك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معه في الجنة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن انطوت سرائرهم على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاسعا فضيلة الجهاد في سبيل الله فقوله تعالى وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون فالإتيان باسم الإشارة لإفادة استحقاقهم الخيرات والفلاح كان بسبب جهادهم عاشرا قوله أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون جاء التعبير بأداة البعد إشارة إلى علو مقام أوليائه وبعد مناله ولا يكون إلا بفضل من الله تعالى حادي عشر إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه نستفيد ذلك من قوله ما على المحسنين من سبيل فهذا هنا تنبيه ثاني عشر وهو مهم جدا ووددت من يعمل بالأعمال الخيرية أن ينتبه لهذا كثيرا من تبرع بالقيام بعمل فلا يحل له أن يخل به ويفرض فيما أسند عليه لحجة أنه متبرع، فبعضهم يفعل ذلك ثم يعلل تخلفه عن العمل بقوله ما على المحسنين من سبيل فالواجب أن من التزم بشيء فعليه القيام به وأن يقوم به على وجه الجمال ثالث عشر نقل ابن رجب الحنبلي عن بعض العلماء في بكاء الصحابة إذا فاتهم عمل صالح بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحلة يحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهدها بالسيف فأما من بكى على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجله فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجله رابع عشر مشروعية البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة وإن كان معدورا وهذا يذكرنا على أن الإنسان ينبغي أن لا يفرط في العمل الصالح أبدا وأن لا يفوت المرء على نفسه فرصة تقربه إلى ربه بل إذا فتح لك باب خير فاغتنم خامس عشر قوة رغبة الصحابة في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلا والنعيب المقيم وأنهم كانوا يحزنون على العجز عن شيء من الطاعات مما يقدر عليه غيرهم سادس عشر الطاعة مهمة جدا وإذا لم يستطع الإنسادات الطاعة واعتذر قبل اعتذارهم والله فأمل لطافه عباره القران فالمعذرون يشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه سابع عشر أهمية النصيحة في الإسلام وتأمل هذا في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله فسماهم ماذا قال ما على المحسنين من سبيل فسماهم محسنين لنصيحتهم بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بانفسهم ولذلك عمل القلب لا يسقط عن العبد أبدا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته